قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصرر من ذلك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 كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي هو الحق ويهدي إلى الْعَزِيزِ العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على ردل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أسترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون في الداخرة في العذاب والضلال الفعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شئنا رصصنا فيهم الأرض أنسقوا عليهم كسفا من السماء إن وأن في ذلك لآية لأول عبد منيب ولقد آتينا زاود منا فضليا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد فنحمل سابغات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان السيحة بدروها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عنه الفطر وَبِنَ العن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يدر منهم عن أمر لا نذقه من حذاب السعير يحمدون له ما يشاء من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 وبدلناهم بِجَنَّتَيْنِ جنتين ذواتين أقل خمص وأتل وشيء من سِدْرٍ قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إِلَّا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باوتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا فاعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقا إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون بالطال درة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من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 قل من يخزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوبياكم لعلى هدى أو في الظلال مبين قل لا تسألون عما رجعنا ولا نسأل أنما تعملون قل يجمع بيننا رحمنا وما يتقن بيننا بالحق وهو الفاتح العلي قل أَوَلِّيَ الَّذِينَ أَلْحَظُوا بِهِ خُوَجًا أَكْلَلْ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أُوْسِعَ الْمَجْءِ إلَّا كَأَنَّهُ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 قل لكم لي عاد يوم لا تزأخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولم ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انكم لكنا مؤمنين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 فرحفوا للذين يستكبروا فالمكفر الليل والنهار إزأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له وأسرنا دامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه أحناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترسوها الا قال مترسوها انا بما اغسلت به وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي أبسق الرزق لمن يشاء ويقبر ولكن أكثر الناس لا يعلمون uh, وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط ولمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحفوهم جميعا ثم يقول لِلْمَلَائِكَةِ أهالي سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعقدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم نجلب بعضكم لبعض نفعا ولا لِلَّذِينَ ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظَلَمُوا عذاب النار التي كنت بها تكذب وَإِذَا كُتْلَى وَلَيْهِمْ آيَاتُ مَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا عَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْفُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا وقال الذين جفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا فحر مبين وما آتيناهم من كتب يدعسونها وما اسماء الله الحسنى اليهم قبلك من نسيم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما اتيناهم فكذبوا سليم فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وقادة أمته تفكروا ماذا خاب لكم من جنة إنه إلا نذير لكم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 يقفت بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الفاصل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإنه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 وقد كفروا به من قبل ويطلفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قعل بأشياعهم من قبل